موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا منزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله وآمنوا فيه يغفر لكم نوبكم ويجركم من عذاب العليم ومن لا يجبداعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء هنا